الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ا ل ح ض و ر الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته كنا قد تحدثنا عن طفولته صلى الله عليه وسلم و حتى بلغ ا ل خ ا م س ة و العشرين من عمره و هي أ ص ل ا ً تدل على ا ل ر ع ا ي ة ا ل ت ا م ة و الحفظ الشامل و ا ل ص ي ا ن ة ا ل ك ا م ل ة من الله عز و جل له فقد توفي والده و هو في بطن أ م ه و استرضع في بني سعد بن بكر حتى ا ل ر ا ب ع ة من عمره وتوفيت امه وهو في ا ل س ا د س ة من عمره وتوفي جده عبد المطلب وهو في ا ل ث ا م ن ة من عمره وحتى ا ل ث ا ن ي ة عشر من عمره كان يرعى ا ل أ غ ن ا م وفي ا ل ث ا ن ي ة عشر خرج إ ل ى الشام ب ر ف ق ة عمه إ ل ى ب ص ر ة و رجع إ ل ى م ك ة و حتى العشرين من عمره كان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يرعى ا ل أ غ ن ا م و فيها وقعت حرب الفجار و لما بلغ ا ل خ ا م س ة و العشرين أ و قبلها بقليل ب د أ يتجر في ا ل ت ج ا ر ة و كان شريكه السائب ا بن أ ب ي السائب المخزومي و كانوا يضاربون ل خ د ي ج ة بنت خويلد ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي رضي الله تعالى عنها وفي هذه العام تزوج صلى الله عليه وسلم من خ د ي ج ة ظهرت عليه علامات ا ل ن ب و ة ا ل م ب ك ر ة والذي يظهر لي أ ن هذا من ا ل إ ع د ا د و ا ل ت ه ي ئ ة ف إ ن عبد المطلب كما مر علينا كان يقول إ ن لابن ان ب ن ي هذا سيكون له ش أ ن وهو م ت أ ك د من هذه ا ل م س أ ل ة حتى أ ن قوم بني مدلج وهي من القبائل ا ل ع ر ب ي ة ر أ و ه مع جده عبد المطلب وهو صغير ق ا ل له يا عبد المطلب احتفظ بهذا الغلام ف إ ن ا لم نر ى قدما اشبه بالقدم التي في المقام منه ويقصدون قدم إ ب ر ا ه ي م في مقام إ ب ر ا ه ي م فبالتالي ظهرت عليه هذه العلامات النقاء الطهر ا ل ع ص م ة عصبه الله عز وجل حتى من كشف عورته وهو صغير فهي رعايه تام وحفظ شامل ما في ذلك شك لما اتجر ل خ د ي ج ة وسبب اتجاره مع خ د ي ج ة ا ل س م ع ة ا ل ط ي ب ة التي عند جميع أ ه ل م ك ة عنه صدقه أ م ا ن ت ه نزاهته نسبه شرفه مجده سؤدده كل ذلك مكمل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد مر علينا ب أ ن الله اصطفى من ولد إ س م ا ع ي ل ك ن ا ن ة واصطفى من ك ن ا ن ة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاه من بني هاشم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم فبالتالي قلنا أ ن ه كان يتجر لها خرج إ ل ى ر ح ل ة إ ل ى الشام أ ي ض ا في ت ج ا ر ة ه هذه وخرج غلام خ د ي ج ة م ي س ر ة معه وقد نزل على ش ج ر ة وكان في الشام أ ي ض ا في غير طريق الشام ا ل أ و ل راهب يسمى ن س ط و ر ة وهذا الذي أ خ ب ر ه ب أ ن هذه ا ل ش ج ر ة لا ينزل فيها إ ل ا نبي وكان ا ل ث ق ا ف ة ا ل س ا ئ د ة آ ن ذ ا ك ا ل ع ا م ة أ ن زمان النبي قد أ ط ل بل بعض الروايات في كتب السير تقول ب أ ن طلحه بن عبيد الله كما سوف نعرف بعد قليل في إ سبب ل ا م ه س إ س ل ا م ه أ ن ه كان في ت ج ا ر ة في أ ر ض الشام فجاءه يهودي والناس كثر قال هل فيكم رجل من الحرم م ك ة يعني الحرم فقالوا هذا الرجل لطلحه بن عبيد الله وطلحه بن عبيد الله من بنيتين بن م ر ة وهو ابن عم أ ب ي بكر الصديق فقال له هل خرج احمد ذا اليهودي قال احمد من قال احمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب هذه ايامه بالتحديد دا لما ارسل بلغ عمره اربعين سنه يعني لما, لما ينزل الوحي ينزل عليه واليهود هناك على حسب ما عندهم من الكتب يعلمون انه قد خرج فجاء طلحه بن عبيد الله وقال د وقع و ق في نفسه وقال له اليهود لا يسبقنك إ ل ي ه أ ح د فجاء إ ل ى م ك ة وكان أ ك ث ر من يثق في عقله طلحه ابو بكر الصديق ف أ خ ب ر ه بالخبر وكان أ ب و بكر قد آ م ن ف أ خ ذ ه أ ب و بكر إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ س ل م فبالتالي أ ص ل ا هذا من, من الواضح جدا لكن العناد القرشي عناد قريش لم يكن عنادا عاديا وهذا على حسب ش خ ص ي ة ق ب ي ل ة قريش و ا ل م ن ط ق ة ا ل ع ر ب ي ة فيه م ن و ع من ا ل أ ن ف ه هذا واضح جدا فيه م ن و ع من العناد هذا واضح جدا كما سوف نمر على هذا في مراحل ا ل د ع و ة كيف كان العناد القرشي عنادا يعني مزعجا وكيف أ ن لهم ص ل ف و ق و ة ب ا ل م ن ا س ب ة ولذلك حتى لا يحق لنا أ ن نسب ق ر ي ش ا لكن نتحدث عن كفار قريش ل أ ن في قريش أ ص ل ب المؤمنين جميع المؤمنين ا ل أ و ا ئ ل الذين عذبوا و أ و ذ و ا وفيهم صلابه من و ي ن من قريش بما فيهم ا ل ع ش ر المبشرون ب ا ل ج ن ة من قريش فبالتالي قريش قال عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا حديث محير هو ف ي صحيح مسلم قال الناس تبع لقريش كافرهم تبع لكافرهم ومؤمنهم تبع لمؤمنهم وهذا صحيح يعني كفار قريش تدين لهم العرب وتخضع لهم العرب لسببين السبب ا ل أ و ل صفات ا ل ق ي ا د ة ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ف ط ر ي ة ا ل م و ج و د ة في قريش أ ل م يقل إ ن الله اصطفى من ولد إ س م ا ع ي ل ك ن ا ن ة واصطفى من كنانته قريش قريش ك ط ب ي ع ة و ك ف ط ر ة و ك ق ي ا د ة الناس أ ص ل ا قوات كويس أشكد لما ن ت ج ي المعارك بعدين في、الغزوات. القتال غ ز و ا ا ت ل تم ضاري قتال عجيب وعنيف بتلقى فيه ق و ة يعني حتى قريش كانت ق و ي ة في قتالها ولما أ س ل م بعض الناس كما سوف نعرف أ ي ض ا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رمتكم قريش بفلذات أ ك ب ا د ه ا ومؤمنهم ومؤمن الناس يتابع لمن لمؤمن اجنوبي ل ى يومنا هذا نحن تابعين ل ل ص ح ا ب ة ولا في ح ا ج ة ت ا ن ي ة نحن ا ل آ ن تابعين ل ل ص ح ا ب ة فبالتالي قريش ق ب ي ل ة م م ي ز ة في قريش هذه ومن قريش هذه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب خ د ي ج ة أ ر س ل ت إ ل ي ه وهي اشرف ا م ر أ ة في قريش انذاك من حيث النسب ومن حيث المكانه ومن حيث الجمال ومن حيث المال هي أ ش ر ف ا م ر أ ة الذهبي ق و ل أ ه ل م ك ة مجمعون على لقب لها لا يقولون خ د ي ج ة يقولون ا ل ط ا ه ر ة الكفار في م ك ة لما ن ق و ل ا ل ط ا ه ر ة ج ا ت ا ل ط ا ه ر ة ذهبت يقصدون بذلك خ د ي ج ة وكان الناس ي أ خ ذ و ن مالها ويتجرون فيه م ض ا ر ب ة خرجه ن ا ا ل ل ومعه م ي س ر ة هي أ ح س ت أ ن ه ليس برجل عادي ولعلها وضعت في ر أ س ه ا ا ل ن ب و ة وسبب ا ل اعتقاد خ د ي ج ة ا ل ن ب و ة قربها من ابن عمها و ر ق ا بن نوفل ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي وهي خ د ي ج ة ا بنت خويلد بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي وهي عمه الزبير بن العوام لان العوام هو العوام بن خويلد ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ف خ د ي ج ة عمد ا ل ز ب ي ل بن عوام طوالي عمد ب طوالي اختبوه ووالدها كان ذا شرف أ و ل درس في ا ل س ي ر ة أ ن تبع الحمير لو كنتم ذ ك ر ي ن لما مر أ س ل م ورسول قال لا تسبوا تبعا ف إ ن ه قد أ س ل م والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة وقلنا أ ن تبع جاء إ ل ى م ك ة و أ ر ا د أ ن يهدم ا ل ك ع ب ة فتصدى له خويلد ا بن أ س د الوالد خديجه ة تصدى ل خ ومنعه ي خديجة ل الودوالد د أسد ابن و وخوفه فرجع وكسى الكعبة وهو ا ل ك ع ب ة تبع الحميري وهو وقلنا تبع لقب ملوك اليمن كما مضى فيما مضى طيب فقلنا إ ن ه خ د ي ج ة ب د أ نبي سلمه يتجر في مالها لما رجع النبي سلم ب ت ج ا ر ة كانت ت ج ا ر ة و ا ف ر ة جدا وقيل أ ن خ د ي ج ة ر أ ت شيء يظله فالمهم لما رجع النبي س ل م ب ا ل ت ج ا ر ة وكسب أ ض ع ا ف ما كانت تكسب من ا ل ت ج ا ر ة فرغبت فيه خ د ي ج ة وهنا تختلف الروايات ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى أ ن خ د ي ج ة تكلمت مع أ خ ت ه ا و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن خ د ي ج ة تكلمت معه م ب ا ش ر ة و ا ل ر و ا ي ة ا ل م ش ه و ر ة أ ن خ د ي ج ة أ ر س ل ت صاحبتها تسمى ن ف ي س ة بنت م ن ي ة ويقال بنت منبه ل أ ن ا ل م ن ي ة دي لما تتكتب الياء تكون تحيه بتبقى شنو م ن ي ة ولما تنشال ن ق ط ة و ا ح د ة من الياء بتبقى شنو منبه فبعض هذه السير يقولون أ ن ه ا ن ف ي س بنتي م ن ي ة وبعضهم يقولون ن ف ي س بنتي شنو منبه و أ ن ا أ م ي ل إ ل ى أ ن ه ا منبه ل أ ن هذا الموجود في معظم ا ل كتب السير و ا ل أ خ ب ا ر والتراجم خ د ي ج ة وكان عمرها انذاك أ ر ب ع ي ن أ ن لها ر غ ب ة في محمد تريده زوجا لها و خ د ي ج ة ا م ر أ ة م ر غ و ب ة و ا م ر أ ة غير ع ا د ي ة و أ ن ا أ ع ت ب ر خ د ي ج ة من أ ع ظ م محطات ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة هي م ح ط ة غير ع ا د ي ة ل أ ن ك لو أ خ ذ ت ه ا كويس خمس ة وعشرين س ن ة ملازمه لصيقه مع ا ل ن ب و ة وما م ل ا س ق ه ع ا د ي ة في أ ح ر ج ا ل أ و ق ا ت لذلك يعني اختلف أ ه ل السير أ ي ه م ا أ ف ض ل خ د ي ج ة أ ن ف ا ق ام ع ا ئ ش ة وتناقشوا بعضهم فضل خ د ي ج ة بنصوص وبعضهم فضل ع ا ئ ش ة بنصوص فضل كفضل وفي على النساء على سائر الطعام النساء الجنة خويلد عائشة عمران سائر نسائها خديجة خديجة بنت خويلد ومريم بنت ثريدي وخير ومريم أي في الصحيحين وكمل من الرجال كثير وكمل من النساء وذكر خ د ي ج ة والحديث في الصحيحين وابن ت ي م ي ذهب إ ل ى التوفيق قال رحمه الله من حفظ آ ث ا ر ا ل ن ب و ة و ا ل س ن ة والاعتناء بالعلم ل ل أ م ة من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة ع ا ئ ش ة أ ف ض ل ل أ ن ه ا عاشت و أ د ر ك ت من الوحي ما لم ت د ر خ د ي ج ة وهذا هو الصحيح فهنا خ د ي ج ة رضي الله عنها أ ر س ل ت إ ل ي ه فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يكن هذا أ م ر ا عاديا خ د ي ج ة هي خديجه شوف عمره أ ر ب ع ي ن و م ت ز و ج قبله برجلين ا ل أ و ل أ ب و ه ا ل ة ز ر ا ر ة ا بن نباش ق و ي س التميمي وقيل أ ب و ه ا ل ة ا بن ز ر ا ر ة ا بن نباش التميمي وولدت له ه ا ل ة وتزومت هذا كله في ا ل ج ا ه ل ي ة ثم تزوجها رجل يسمى عتيق ا بن عائذ وقيل ا بن عابد وهو مخزومي ف أ ن ج ب ت له هندا وهند ولد وليس بنت هند الله النبي شنو بنت ولد وبعد تقد ربيب وليس وليس صلى ذلك تقدم لها كثير من الخطاب غير أ ن الذي صرفها عنه م تردهم أ ن ه ا ر أ ت رؤيه قبل أ ن يتجر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في مالها رات رؤيه ان الشمس قد وقعت في دارها ثم أضاءت ما أضاءت إضاءة البيت حول حتى أ ن ه ا لم تستطع أ ن ترى في النوم ك ث ر ة ا ل إ ض ا ء ة فذهبت إ ل ى ورقه قال إ ن صدقت رؤيتك ا ل ن ب و ة في بيتك فصارت م ت ح ف ز ة ترد كل الناس ثم رغبت هي في رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك قلت أ ع ت ب ر خ د ي ج ة من أ ع ظ م محطات ا ل س ي ر ة والتاريخ هي م ح ط ة ح ق ي ق ي ة و خ د ي ج ة عند المسلمين رمز الصدق والوفاء والصلاح و ا ل ق و ة والعقل الراجح كما سوف نعرف بعد قليل في تفاصيل ما سوف نحكي ونقص خ د ي ج ة رضي الله عنها يعني خطبته فكلم وسلم أ ع م ا م ه ليتزوجها لم يتلكؤوا جاء ابو طالب و ح م ز ة وبنو هاشم ومضر رؤساء مضر ا ل ق ب ي ل ة الكبيره ة ل منها قريش ومنها غيرهم جاءوا جميعا وجلسوا أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل أنه ه خ ط ب انه بعض الرواية تقول أ خطبها من والدها وكان غنيا وكانت غنيا ن ا و ك خ د ي ة غ ن ي ة لكن الراجح أ ن ه خطبها من عمها عمرو ا بن منه؟ ابن اسد ب ن أ ابن عبد العزة عبد ابن قصي وقلنا ان قصيا من ابنائه من عبد ا ل ع ز ة وعبد مناف وعبد الدار ومنو وعبد صح د ي ابناء منو ابناء قصي من عبد مناف هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل ومن هاشم عبد المطلب ومن عبد المطلب عبد الله ومن عبد الله محمد ص ف و ة الخلق صلى الله عليه وسلم فخطب أ ب و طالب خ ط ب ة ع ج ي ب ة وقف قال الحمد لله الذي جعلنا ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م وولد إ س م ا ع ي ل وضئضي معد ضئضي الضئض ا ل أ ص ل وضئضي معد وعنصر عدنان وجعلنا سواس حرمه وحجاب بيته يحجبون الناس عن البيت إ ل ا من أ ر ا د ه وسواس الحرم هم الذين ش ن و ا يسوسونه وسواس حرمه أ م ا بعد ف إ ن محمد ابن أ خ ي لا يعدله فتى في قريش شرفا ونبلا وسؤددا وعقلا ومجدا وعلوا و إ ن كان في قلب من المال ما عنده ق ر ش ف إ ن المال عرض زائل و ع ا ر ي ة م س ت ر ج ع ة و إ ن محمد جاء يخطب إ ل ي ك م خ د ي ج ة فزوجوه دي الخطبه بتاعت منه بتاع ب أ وقد طالب و صدق فيها قال له ما عنده قروش اي ما الملا غنيانه إ ذ ا هي غ ن ي ا ن ة برضو يعني ولده ما هين برضو عنده أ ش ي ا ء أ ج ل ه من المال ثم أ ص د ق ه ا عشرين ب ك ر ة عشرين بكرة معروف من ا ل إ ب ل و أ و ل م و ا بالبقر ضبحوا ب ق ر وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خ د ي ج ة نعم ا ل م ر أ ة في عقلها حتى كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما تلاحيه ع ا ئ ش ة والحديث في صحيح مسلم قالت ما غرت من ا م ر أ ة كغيرتي من خ د ي ج ة وهي م ي ت ة يعني بد غير من خ د ي ج ة و خ د ي ج ة م ي ت ة قال ك اذا ن إ كان جالسا وسمع صوتهاله بنت خويلد مش بنت خ د ي ج ة بنت خويلد أ خ ت ا يتغير لونه بتذكره ب خ د ي ج ة حتى قال صلى الله عليه وسلم يا ع ا ئ ش ة أو ي اني عائشة إ رزقت حبها ح ب ذ ا ترزق يعني يعني ربنا دخله جوا قلبه ما يقدر يطلعه خلاص ث ا ن ي يا ع ا ئ ش ة إ ن ي رزقت حبها شيء عجيب لكن فتزوجها و أ ن ج ب منها كل ولده خلاء ابراهيم سبحان الله حاجه ع ج ي ب ة عمرها أ ر ب ع ي ن س ن ة لما توفيت كانت في ا ل خ ا م س ة والستين من عمرها ودفنت في الحجون الحجون في مكه لحد ا ل آ ن ا ل م و ج و د ة ل م ن ط ق ة الحجون خ م س ة وعشرين س ن ة الخمسة سنة خمستاشر سنة وعشرين دي دي ما في ن ب و ة وعشر سنوات بعث ة و ن ب و ة وصراع وصدام ولذلك قال ابن ا ل أ ث ي ر في أ ز د ا ل غ ا ب ة قال أ و ل من أ س ل م من الخلق جميعا على ا ل إ ط ل ا ق خ د ي ج ة يعني لو قالت أ و ل من أ س ل م كده بس خ د ي ج ة بعد اول تفصيل من الرجال كذا من الصبيان كذا من الموالي كذا من النساء كذا لكن إ ذ ا قيل أ و ل من أ س ل م من الخلق خ د ي ج ة ما في ذلك شك أصلاً, اصلا ما في ذلك شك على ا ل إ ط ل ا ق ولذلك يعني يرى أ ه ل السير أ ن خ د ي ج ة بلغت من الشرف وبلغت من السؤدد الشيء الكثير. انجبت ل الكثير ش ي ء أ له أ و ل ولده القاسم وذلك قبل ا ل ب ع ث ة والقاسم توفي صغيرا ثم أ ن ج ب ت له زينب وهذه تزوجها ابن خالتها ابن ه ا ل ة بن تخويلد هو أ ب و العاص ا بن الربيع ابن حبيب ابن عبد الشمس هو أ م و ي من ا ل أ م و ي ي ن وقريش أ ر ا د ت ه أ ن يطلق زينب و ي ز و ج ه أ ج م ل امراه هو على كفره أ ب ى يطلقها حتى أ س ل م بعد بدر وقد أ س ر يوم بدر هذا أ ب و ا ل ع ص ا بن الربيع ثم أ ن ج ب ت بعد ذلك ر ق ي ة وهي أ ك ب ر وهذه تزوجها عثمان رضي الله عنه ثم أ ن ج ب ت عبد الله وعبد الله يسمى بالطيب وبالطاهر ل أ ن ه ولد بعد البعثه ة ي ع ن القاسم ل وزينب و ر ق ي ة ولتولد بعد ا ل ب ع ث ة ولعل كلثوم أم كلثوم أ ي ض ا هذه تزوجها عثمان وكانت تحت ع ت ب ة ا بن أ ب ي لهب عدن م ه ابن أ ب ي لهب و أ م ر ت ه قريش أ ن يطلقها عقد عليها ولم يدخل بها فاستجاب له م وطلقها ن ك ا ي ة في نفس الموضوع م ن أ ن و الحصار ع ا النفسي و ا ل أ ذ ى فتزوجها عثمان رضي الله عنه وزينب أ ن ج ب ت ا م ا م ة ح ف ي د ة التي كان يحبها و ا م ا م ة بنت أ ب ي العاص تزوجها علي بن أ ب ي طالب وكان متزوجا بخالتها لي بن فاطمه بعد توفيت ف ا ط م ة تزوج ا م ا م ا فبيبقى علي ناسب رسوله مرة كم صهره مرتين ب ف ا ط م ة وبحفيدته زينب بنت, بنت من بنت رسول الله ا م ا م ا و أ ن ج ب ت ا م ا م ا وتزوج بعد ذلك الرجل يسمى ا ل م غ ي ر ة ا بن نوفل المهم أ م ا م ة من من, من زينب و ر ق ي ة وتزوجها عثمان والطيب والطاهر في بعض الناس بيخلط يقول لك من أ ب ن ا ئ ه القاسم وعبد الله والطاهر الطاهر هذا ن ق ب لمن لعبد الله ل أ ن ه ولد بعد ا ل ب ع ث ة وكل هؤلاء ممن من ا ل س ي د ة ا ل م ب ا ر ك ة خ د ي ج ة رضي الله عنها ثم ف ا ط م ة و ف ا ط م ة يقال هي ا ل أ ص غ ر في أ ب ن ا ئ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقيل أ ن ه ا أ ك ب ر من أ م كلثوم و أ ص غ ر من ر ق ي ة و ف ا ط م ة هي التي بقي نسلها ممن ينتسبون إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقد أ ن ج ب ت لعلي ا ل ح س ن ة والحسين وزينب و أ م كلثوم زينب تزوجها عبدالله بن جعفر بن أ ب ي طالب الوحى يكون مقبله شنو والد عمه و أ ن ج ب ت له عليا ولهم عقب ا ل آ ن موجود ونسل ب ر ض و أ ش ر ا ف ب ر ض و شنو أ ش ر ا ف ل أ ن ه أ م ه منه أ م ه فاطمه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ده ا ل ذ ر ي ة من خ د ي ج ة أ م ه ا أ م خ د ي ج ة اسمها خ د ي ج ة أ ب و ه ا معروف خ و ي ل ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ما في الكلام بل يقال أ ن نسب خ د ي ج ة إ ل ى قصي أ ق ر ب من نسب النبي إ ل ى قصي ل أ ن بين خ د ي ج ة وقصي خ م س ة وبين النبي وقصي س ت ة فهي أ ق ر ب إ ل ى قصي ممن من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ه ا من بني ع ا م ر ا بن غالب قرشيين لؤي ا بن غالب دجاب منه ر س و ع ا م ر ا بن غالب أ م ه ا اسمها ف ا ط م ة بنت ز ا ئ د ة ابن ا ل أ ص م ف ا ط م ة بنت ز ا ئ د ة ابن ا ل أ ص م العامري ا ل عامر ي ي ع ن ي م ن ه ابن م ر ا منه ا ب ن ل ؤ ي ا بن غالب ا بن فهر عامر ا بن ل ؤ ي ا بن غالب ا بن فهر وفي ح ا ج ة ع ج ي ب ة ف ا ط م ة دي عند ه اخو أ خ و هذا مهم أ خ و ف ا ط م ة بنت ز ا ئ د ا بن ا ل أ ص م اسمه قيس ا بن منه ابن ز ا ئ د ا بن ه ابن ا ل أ ص م ده ش خ ص ي ة م ه م ة جدا لان ل قيس دجاب ولد ولد نجد ي اسمه عبد الله ا بن أ م مكتوم تعرفوا المؤذن عبس وتولى ان جاءه ا ل أ ع م ى استخلفه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل م د ي ن ة فقط على ثلاث ع ش ر ة غ ز و ة ثلاث ع ش ر ة م ر ة اسمه هو اسم نوه عبد الله ا بن قيس ا بن ز ا ئ د ا بن ا ل أ ص م يعني يخذيه بل شنو ودخاله ودخاله تقول ل ا ودخاله طوال عبد الله بن مكتوم لا اعرف عبد الله بن مكتوم قرشي ي كويس أ ن ص ا ر ي لا ده من صميم قريش أ أم م مك... أم مكتوم دمنا عبد الله بن قيس بن زائده بن ا ل أ ص م العامري أ م ه عاتك بنت عبد الله ا بن ح ن ك س وهو مخزومي أ م م خ ز و م ي ة و أ ب و ه شنو ل المخزومي المخزومين ا ذ اقرب ت المخزوميين أ في النسب من ا ل ع ا م ر ي ن كويس ل أ ن المخزومين بيلتقوا مثلا في كعب و ا ل ع ا م ر ي ن بيلتقوا معه في شنو؟ في غالب واضح ل وواضح اخواننا فدا نسب خ د ي ج ة من حيث ا ل أ ب ومن حيث, من حيث الام الذي يظهر أ ن هذا نسب عالي ف ب ا ل ت ا ل ي لم يكن في خ د ي ج ة أ ي كلام وقبل بنو هاشم على شرفهم ومجدهم واعتدادهم ب أ ن ف س ه م ب خ د ي ج ة وارتضوا لولدهم أ ن يتزوج ب ا م ر أ ة تكبره ب خ م س ة عشر س ن ة وقد تزوجت قبله برجلين الشيدي اخوانا ما كان لمالها أ ص ل ا ما كان لمالها ل أ ن الهاشميين عندهم أ ن ف ه وعزه والمال شفتوا خبط أ ب و طالب ق ا ل و ا شنو شكر و ا ل د خ و ش ك ر شنو شديد لانه لا يعدلوا ف ت ا في قريش لا مجدا ولا نبلا ولا شرفا ولا عقلا شفت كيف فما في م ا يحصله لكنه رغب في, في, في مكارمها ا م ر أ ة غير ع ا د خديجة ي ة امرأة غير ع ا د ي ة ع ا ق ل ة جدا فبالتالي قلنا هنا نقف عند هذه ا ل م ح ط ة تكلمنا عن خ د ي ج ة وعن ذريتها وقبل ذلك عن نسبها وعن شرفها سنرجع تاني للحديث عن خ د ي ج ة لما نتحدث عن الوحي ل أ ن ه لما نزل الوحي من الذين ثبتوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتكلموا معه كلاما ي س ل ي ه كانت خ د ي ج ة بعد ذلك عمرها خ م س وعشرين سنه في هذه ا ل ف ت ر ة عاش النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على المكارم يولد ه ا ل أ و ل ا د يباشر حياته وهكذا حتى بلغ ا ل خ ا م س ة والثلاثين من عمره وفيها وقع في م ك ة موقف عظيم وحدث جليل ظهر فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو بناء ا ل ك ع ب ة بناء شنو ا ل ك ع ب ة طيب نقوم نرجع ش و ي ة ا ل ك ع ب ة من هو أ و ل من بنى ا ل ك ع ب ة الراجح الذي أ ج م ع عليه ليس بمعنى الاجماع, الإجماع يعني بمعنى ا ل ك ث ر ة يعني الذي اتفق عليه أ ه ل السير أ ن آ د م هو أ و ل من بنى ا ل ك ع ب ة ولكن لم يبنها ي ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ر و ف ة ولكن مكانها كان معلوما بدليل و إ ذ يرفع إ ب ر ابراهيم ه ي م القواعد إ رفع القواعد والدليل على أ ن ه ا كانت م و ج و د ة ك ب ق ع ة م ب ا ر ك ة أ ق ل شيء ك ب ق ع ة م ب ا ر ك ة هو قول تعالى إ ن أ و ل بيت وضع للناس ل ل ذ ي ب م ك ة للناس معناها ل ن ا س ما و ض ع و وضعته ا ل م ل ا ئ ك ة ل آ د م والدليل الثاني ان إ ب ر ا ه ي م وضع إ س م ا ع ي ل طفلا ولم تخرج زمزم ولم تكن ك ع ب ة ثم جاء بعد ذلك بنى هو إ س م ا ع ي ل طيب لمن بنى إ ب ر ا ه ي م مع إ س م ا ع ي ل ا ل ك ع ب ة كم كان عمر إ س م ا ع ي ل كان قادرا على شنو على ا ل م ع ا و ن ة بشير يخط لكن إ ب ر ا ه ي م قال إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير زي زرع ي ز عند بيتك المحرم والبيت المحرم ا ل آ ن لم يوجد و عند بيتك المحرم ا ل ب ق ع ة مؤكد عند ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن فيها بيت أ ق ل شيء التخطيط المخطط موجود و اذا بوانا ل إ ابراهيم مكان البيت بوانا ي ع ن ي ش ن و ها هيا ن ا بوانا ل إ ابراهيم مكان البيت فدل على أ ن البيت قدم ي ثم بناهما ها ابراهيم و ب ن ا ه إ ب ر ا ه ي م على ق و ا ع د م ع ي ن ة و على ا رتفاع م ع ي ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بعد هذا جاءت قريش فهدمت ا ل ك ع ب ة وسبب ا ل ذلك أ ن ه جاء سيل جاء شنو سيل فكسر من ا ل ك ع ب ة و وبدأت... ب د أ الجدران ي ت ش ق ف ا ت م ع ت قريش واتفقوا وكان ب س ل م آنذاك على م كم ر في ا خ ا يتواجنو والثلاثين م س ل ع هدم ا ل ك ع ب ة وبنائها من جديد ويقال أ ن كان فيها ح ي ة وهذا أ ي ض ا من ما ورد في كتب السير ح ي ة ع ظ ي م ة ا ل ه ا م ة إ ذ ا دنى الناس من ا ل ك ع ب ة جوه الكعبه جو ة الكعبة أنا بيطوفوا ببرة في داري خد تستشرفه فدعت قريش ربها ف أ ر س ل الله نسرا جاء و أ خ ذ بمخالبه هذه ا ل ح ي ة ا ل ك ب ي ر ة من ر أ س ه ا و أ ل ق ا ه ا في جياد مش حقتنا جياد هناك هذه سالوها من, دي من ديك ما ش... أنت لو مشيت م ك ة ب ت ل ق ى شنو شارع شنو, شنو؟ شارع جياد آه جياد جياد ديك نعم المهم وقريش اتفقت على أ ن يبنوا ا ل ك ع ب ة و أ ن ل ا يدخلوا في مال ا ل ك ع ب ة ظلامه ولا مهر بغي ولا مال ربا الحلال قالوا شوف الناس ا ل ل دير ب هم كيف وهذا ه كفار هذا إ ل ه ا م من الله ليحفظ بيته ليحفظ نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شيء عجيب كفار شو يفكروا ولكن لا يخلو من, من, من, من تعظيم قريش لمن ل ل ك ع ب ة ولذلك ذكرهم الله بها ل إ ل ا ف قريش إ ل ا ف ه م لحله الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا انتم تعظمون البيت ولا تعظمون ر ب ه فبالتالي ثم تخوفوا في هدم ا ل ك ع ب ة ف أ و ل من أ خ ذ المعول الوليد بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي الناس خايفين قالوا حصل بيكسر الكعبة ما خايفين الكعبة يقوم شنو؟ تحصل له حاجة قال المعول قال اللهم لا نريد إلا خيرا بدأ يكسر. لما ما جاتوا حاجة كسرت قريش الكعبة حصل يزوله يقول تحصل له محمل شنو نريد بيكسر يكسر كسرت ومشعر بدأ كلها قريش وجاءوا بنجار رومي يسمى باقوم النجار رومي ا س م ه باقوم جابو بلوت ابدين ا ل ك ع ب ة شوف يعني جي هو وبنوا ا ل ك ع ب ة قصر مالهم فجامو ا تركو ا في الجزء الشمالي من ا ل ك ع ب ة تركو ا شنو الجزء الشمالي من ا ل ك ع ب ة ما بنوه لكن جعلوه في شكل حجر أ و يسمى بالحطيم يسمى شنو الحطيم والحجر لو شفت ا ل ك ع ب ة بتلقى إ ن ا ل ك ع ب ة م ك ع ب ة لكن في جزء في ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة من ا ل ك ع ب ة ما م ب ن ي ة فوق م ب ن ي ة تحت ح د ن ا ح د هنا、كدا. كويس د ه ك أ و أ على ش و ي ة في شكل ح د و ة شنو حصان دي جوه ا ل ك ع ب ة يعني المفروض كان يزيد البنى ويجيبوه في المحل ده تتبني مع الكعبه فوق تكون لذلك من ق ا ف بين ا ل ك ع ب ة ا ل م ك ع ب ة وبين الحطير يعتبر طوافه باطل ل أ ن ه لم يطف ا ل ك ع ب ة إ ن م ا طاف بجزئها ومن صلى في الحطير يعتبر صلى في جوف ا ل ك ع ب ة واضح و ل م واضح وهذا منطوق حديث البخاري من ع ا ئ ش ة لولا أ ن قومك, قومك حديث عهد ب إ س ل ا م لهدمت ا ل ك ع ب ة وبنيتها على شنو؟ على قواعد إ ب ر ابراهيم ه ي م قواعد إ المحلدي اللي تركوها إسماعيل الناس يقول هذا إسماعيل إسماعيل إسماعيل ما كان المحلدي إسماعيل ما كان جو الكعبة إسماعيل كان الزمزم إنما هذا يقول لن لصن لأنه حجر حجر حجر حجر دي في كأنه جو جهة بعض لأنه كسد يمنع, يمنع المياه من ا ل ك ع ب ة أ و الحطيم ل أ ن ه جزء محطم ما مبني سموشنو الحطيم حدثت ك أن أسمعت ب ل ك د ه ما سمعتوا به اسم الحطيم ده ما سمعتوا به ما س م ع ت ا به الحطيم ده سمعتوا ا ل ح ج ر الناس ا ل سمعوا ده هو سبب ا ل ت س م ي ة فبناها من فبنتها قريش جاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفتح م ك ة وخشي على فهم الناس و ي ا خنا ما يفتح الجزء يكسره ي ف ت و ا ل ج و ا ل م ا ل ي يكسره لهم المقابل بهنات ف ت حد ه ويوصله ل ح الحطيم ويجعله من الكعبة ويجعلها من ل ك ع بابين ة ويجعله ب فترك ذلك حتى جاء عبد الله بن الزبيخ حتى جاء من عبد الله اشنو اسم وده ل بن ا ء ا ل ث ا ل ث وعمل ما أ ر ا د ه النبي عليه الصلاه والسلام ورجع ا ل ك ع ب ة إ ل ى قواعد إ ب ر ا ه ي م وتماها عبد الله بن الزبير طيب بيطوف الحصل الحصل الأمويين لما قتلوا ابن الزبير ظنوا أن ابن الزبير ابتدع في الدين شايف الحديث شايف ابن ابن ابتدع بلغنا بالمسألة الحصل الحصل لما قتلوا ظنوا قالوا、حجته. قال الرسول ما كان、شايف. ما بلغنا الحديث. قال الرسول ما كان、شايف. وكان حجته شنو؟ أن أن كده قاموا كسروا ما مدى ابن ا ل ز ب ي ر و أ ر ج ع و ه إ ل ى حالته التي كانت في عهد النبي عليه الصلاه و ا ل س ل ه ي موجوده ا ل آ ن قام أ ر ا د أ ب و جعفر المنصور أ ن يعيدها على ما كانت في عهد ا ل ن ه الصلاه ل س ل ا م فمنعه ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س قال له بالله يا أ ب ا جعفر لا نريد أ ن نجعل بيت الله ل ع ب ة بين يدي الملوك أ ي زوج يكسر على كيف ويقول ك د ه و ر ج ع خلي بس ك د ه بس خلي فهو متروك على حالتها كما هي ليومنا فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوا حاجة؟ فهمتوا ما ولا حاجة حاجة طيب قلنا أ ن قريش بعد أ ن تم بناء البيت واعطوا كل ق ب ي ل ة من القبائل جدارا فاجتهد الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في بناء ا ل ك ع ب ة كما مر علينا في حديث العباس حتى أ ن ه كان يحمل ا ل ح ج ا ر ة مع العباس فكان العباس يقول لو ارفع ثوبك وضعه تحت ر أ س ك يقيك ا ل ح ج ا ر ة فلما أ ر ا د أ ن يفعل وقع مغشيا عليه طامحا ببصره إ ل ى السماء يقول ازاري ازاري فلم ير بعد ذلك قد, تكشف أو قد انكشف ثوبه صلى الله عليه وسلم فشار في ابن لكن الله ساق تعظيم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عند أ ه ل م ك ة لما وصلوا إ ل ى وضع الحجر الاسود أ س و د ط ب ع لما ك ر خطه من يعيد الحجر ا ل أ س و د م ك اختلفت ن ه ا قريش اختلافا شديدا وهذا يدل على ق و ة ا ل ق ي ا د ة في قريش أ ن ه م عندهم أ ن ي ف ه ومعتدين و أ ن ه م هكذا حتى كادوا أ ن ي ق ت ت ل و ا بقيت قريش خ م س ة أ ي ا م تتحاور ولم تصل لحل أ خ ي ر ا قررت قريش أ ن يحكموا اول داخل عليهم في وضع الحجر وما يقوله فاصل حتى لا ي ق ت ل الناس وهنا ثلاث مسائل م ه م ة أ ر ا د الله أ ن يكون أ و ل داخل عليهم هو رسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا قبل ا ل ب ع ث ة بكم بخمس سنوات ف ق ا ل ا ل ص ا د ق ا ل أ م ي ر رضينا به متفق عليه هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة حله نفسه لم يكن حلا عاديا جمع أ ر ب ع ة رجال من قبائل قريش ا ل م خ ت ل ف ة من أ ش ر ا ف ه م ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ا بن عبد شمس ا بن عبد مناف بن قصي قويس والثاني قيس ابن عدي السهمي والثالث الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة ا بن عمر ا بن مخزوم المخزومي والرابع ا ل أ س و د ا بن المطلب ا بن اسد ا بن عبد العزى ة بن قصي ودعمه ا ل المطلب هو أ خ و م ن ن أ خ و خويلد المطلب ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن ا ل قصي قام جاب دين وده ممثل ل ا س ر ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ا لانه ن س ب كل أ ص ل ا الهاشميين يجعلونه ر لقصي وجيء و ببعضهم لشرف سنهم فوضع الحجر في ثوب و أ م س ك كل واحد منهم بطرف الثوب ي خ ي ا ل ح ل د ذاته والله الناس ديل بس يعني مكابرين ح لو قالو في اللحظه ان ل النبي ط و ا ل ي ب ا ر و ه طوال لكن ا ل ن المكابرين س م ك ا ب ر ة ش د ي د ة شفت كيف و هذا ان دل إ ن م ا يدل على تجذر العقائد ا ل ف ا س د ة عندهم ف أ م س ك و ا ا ل م س أ ل الثانية ل ة ا م ع ج ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ع ج ز ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه م جميعا رفع السوء الى موضع الحجل ا ل أ س و د لكن ما يزول ما س ي ك ط ر ف ه ي د خ ل و الحجر كيف ا أسهل فما كان من ب د إ ل ا أ ان يسلم حمله و ض ع ه هو على ي حسابه و د ا إ ع جاز عجيب سبحان الله والله شي ء عجيب حتى قال بعض الناس شوف ما عندك ف ا ر في ناس شافوا ا ل منظر قراش كله وقف واحد جاشرو ل قال ولا فالعزى كافر م ش ك د ه أ ش ر ف قريش وشيوخها يذعنون لهذا الشاب ليسودن ا عليهم وليعلون ا عليهم قالوا يجي يوم يكون بفوق اليوم وفعلا يا بس ما زد وبعد ذكاء في العرب والنسبة العرب عنده قال والله حاجة قال أ ش ر ا ف قريش و أ ش ي ا خ ه ا يحكمون شابا ليسودن ا عليهم ولا يعلون عليهم يوما فبالتالي آه تم بناء اشنو بناء ا ل ك ع ب ة بعد عامين م ب ا ش ر ة بعد عامين مباشره من بناء ا ل ك ع ب ة بلغ عمركم ه س ب ع ة س ب ع ة وثلاثون عاما كويس ب د أ يخلو ويخرج إ ل ى غار حراء و ب ا ل ن س ب ة تردد النبي على غار حراء ثلاث سنوات. أنت قال النبوة دي سهلة أنت ما بحسك أنت كل الزول يقول الله وطوال إلا الأربعين الأربعين الله سنوات انت انت ما كانت بيكان بحسك وسبحان مخنع من يبقون انتظر حب بدري بدري دي كده إلا يجي في مش ثلاث سنوات لكن الثلاث سنوات أ ص ل ا ح ك م ة الله ما يمشي يوميا و د ه ن ق ط ة م ه م ة جدا كويس؟ بدانا نخل... أ ن ندخل في تفاصيل شنو آه؟ في ف ت ا ص ي ل ا ل ب ع ث ة هي ا ل ن ب و ة دي ما معانا مما هو في رحم أ م ه حفظه الله وكلاه وهو في صلب أ ب ي ه أ ل ا يدخل ك ن ط ف ة في رحم أ م ه إ ل ا بحلال طيب ما في شك أ ص ل ا ب د أ ت ا ل ب ع ث ة ثلاث سنوات ثلاث سنوات يتردد على غار حراء في جبل النور في شهر رمضان يبقى رمضان كله ما في صوم يحمل معه زاده ويمكث يفكر و ي ت أ م ل وكلها عبادات ق ل ب ي ة وعبادات ذ ه ن ي ة هذه الثلاث سنوات زادت ا ل ش ق ة ا ل ع ق ل ي ة بينه وبين قومه أ ص ل ا هو المنكر ل أ ن ي ك و ن على حق ولا يعلم أ ي ن الحق وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك و إ ذ ن ارتاب المبطلون ما كنت تدري ما ا ل إ ي م ا ن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فبالتالي زادت هذه الثلاث سنوات ا ل ش ق ة بينه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبين قومه وشهر رمضان لا يقضيه كله أسمع كلام ذا و يمكث س ي ومعه زاد وهذا معنى يتحنث الليالي ذوات العدد يعني ي جره خ م س ة يوم س ت ة يوم س ب ع ة يوم ث م ا ن ي ة يوم ا ل أ خ ي ر يكمل ينزل من الغار يمشي البيت يتزود و ج ر ا ج ع ثاني حتى يكمل شهر رمضان كان بيخرج في أ و ل شوال يطوف ا ل ب ي ت بعدك ذ يمشي بيته يعود إ ل ى التحنث والتعبد في العام شنو الذي بعده فما ب د أ التحنث في غار حراء إ ل ا وهو في شنو في ا ل س ا ب ع ة والثلاثين من عمره في هذه ا ل ف ت ر ة ب د أ ا ل إ ع د ا د المادي والحقيقي والروح ل ل ن ب و ة يعني هي أ ص ل ا ا ل إ ع د ا د و ا ل ت ك ف ا ل أ و ل ط ف و ل ة ر ا ئ ع ة وشباب زاهر و ق و ة و م ج وشرف وعقل ما في شك ثم به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما ب د أ يتردد على الغار والحديث في صحيح مسلم يقول إ ن ي لاعرف حجرا في م ك ة كان يسلم علي ب ا ل ن ب و ة ي ج ي ماشي الحديث يقول له السلام عليك يا رسول الله تلفت ما يلقى حديث مسلم وهو ماشي للغار وهو ا ل أ م ر اضطرب ا ل أ م ر عنده لسبب هل هي النبوه ة أم أ ن يتخين خ و و إ ام ن ن أن ن ا الراجح ل س لم يكن يتوقع انه ل الراجح بدليل و ح ي هذا أ لما ل ا رأى و ح ي لأول الروع أصابه مرة د خ ل ه ا ل ر و صح المصح وهكذا وذهب إ ل ى و ر ق ة ابن ن و ف ل فبالتالي الحجر كان يسلم عليه ب ا ل ن ب و ة ويتردد لما انتم ا ل أ ر ب ع ي ن ما جاء الوحي ج ا ء الوحي بعد سته ش و و ر اشهر ن الوحي وكم واتناشر يوم في السته ش ه و ر د يرى ي رؤيه ما من ر ؤ ي ة يراها إ ل ا و ت أ ت ي مثل فلق الصبح طوال تجي سته اشهر رؤيه ة القادة الرؤية الصالحة ستة ستة النبوة النبوة أشكد وأربعين وأربعين شنو؟ والسنة بسلم لأن سنة من من من ي جزء جزء جزء من ف من من ا النبوة النبوة كم ستة شهور؟ فيها فيها كم ستة اتنين اتنين في ا عشر في عشر سته اشهر و اثنين اثنين في ثلاثه وعشرين دمات اصبح الصباح طوال في اي حاجة ات... اي حاجة شوف تحصول عشر ل سته اشهر هذا بعد التحنث والتعبد كويس. وفي هذا العام تحنث و أ ث ن ا ء تحنثه جاءه جبريل في سته ة ش و يوم ر جبريل دي في في الاثناصر جاء الستة شهور د يرى ي رؤى كل حق بقى ا ل ر ؤ ي ة الحق جزء من كم من س ت ة واربعين جزء من النبوه ليس سته واربعين جزء من النبوه لان ي ك و خمسين لأن ا ل ن ب و ة كم ث ل ا ث ة وعشرين و ا ل ر ؤ ي ة الصادقه استمرت كم س ت ة شهور ف ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة و ا ل ص ا د ق ة جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزء من شنو؟ من ا ل ن ب و ة الكلام ده يا اخوانا واضح ولا ما واضح ه واضح مش ك د ه طيب يبدو ان ه أ ح س ن نكتفي بهذا القدر الدرس القادم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار عندما جاءه الوحي وهذه أ ش ر ف ل ح ظ ة في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة والخلق جميعا ل ح ظ ة جاءه الوحي دي في الغار هذه أ ش ر ف ل ح ظ ة في التاريخ كله ل أ ن الوحي انقطع زمن آ خ ر عهد الوحي بالبشر في زمن عيسى عليه السلام شوف هذه ا ل ق ط ا ع الطويله بعد ذلك جاء الوحي ونزل الوحي وهذه أ ش ر ف ل ح ظ ة ل أ ن ه ا ب د ا ي ة ارتباط ا ل أ ر ض بشنو ب الى س م قيما ووضع الموازين ا العادلة وبداية الوحي وانطلاقة النبوة ء ووضع ل إ ذلكم الحين أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه بارك الله فيكم والسلام عليكم